حيث بتاعتك انا بكلم الاغنياء الصالحين ان السلف كانوا بطلعوه زكاتهم مش فرمضان كانوا بطلعوه في شعبان دي من سنن السلف او سنن بعض السلف كانوا بطلعوه في شعبان ليه عشان الفقير يمسك فلوس في قديم من قبل رمضان فيدخل رمضان مش شيء الهم من الفلوس ولا الرز فانفع للفقير انه ياخدها في شعبان من انه ياخدها في رمضان عشان كده الصالح يطلع زكاته من دلوقتي ويظبط زكاته على انه يطلعها في شباب عايزين يا اخواني عايزين نبدا نختم بقى يا جماعه عايزين نبدا ننشب بقى عايزين نبدا نفوق بقى عايزين نبدا بقى كفايه كلام عايزين يبقى رمضان جديد نقوم ننطلق نفخد خلصنا تعاهد ان شاء الله ختمه في كتاب ربنا قبل ما الاعمال ترفع الى الله صيام شعبان باذن الله سبحانه وتعالى وانت كل يوم لك دعوه مستجابه عند الصيام ودعوه مستجابه عند الفطار تدعي لنفسك دعوه يا اخو وتدعي لاخوانك في الصين دعوه وتدعي لاخوانك في تركمان دعوه وتدعو للدعاه ان ربنا يسددهم ويوفقهم لغايه الامه دعوه وتدعي لنفسك ان ربنا يستخدمك لنصره دينه في الارض عايزين نبدا نجتهد يا اخواني قبل ما يعني اغادر مقامي وقبل ما تنتهي الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز اقول لكم يا جماعه ان يعني نشر للاسف الشديد في بعض البرامج العلمانيه من ايام ان في بنت يا عيني الله يرحمها طبعا سماح الله يخ في الله ويرحمها جت من السعوديه وجالها انفلونزا طيور هناك وهي بالطوفه والبيت ربنا الحرام لقطت الانفلونزا بتاعه الخنازير الوحشه ديت وهي ما بين الصفا والمروه وهي مستخبيه لها كده ايه الصفا والمروه كده و... والطواف والمسجد الحرام فرجعت وتوفيت اصر الاصابه بانفلونزا الخنازير فاللي خايف على روحه ملوش دعوه بالسعوديه السعوديه دلوقتي فيها عفاريت وفي في الوانفه خنازير كذبوا رب الكعبه كذبوا والله العظيم هذه الفتاه سماح 25 سنه الله يرحمها الله يرحمها الفهذيه البنت ربنا يغفر لها ويرحمها يا رب واسال الله ان الامه كلها ترزق حسن الخاتمه زي ما هي رزقت حسن الخاتمه قولوا امين ربنا يغفر لها ويرحمها كان عندها يا جماعه انسداد في الشريان التاجي وكان عندها حمى روماتيزميه والحمى الروماتيزميه في القلب دي بيبقى فيها الاصمامات بتاعت القلب اصلا بايظه وكان عندها مشاكل في التنفس يعني هذه الفتاه كانت مريضه مرض يعني يعني يعني يعني مرض مرض موت يعني الله يغفر لها ويرحمها اما يجي ناس بقى عايزين يخوفوا الناس من بيت ربنا الحرام يا ايها الظالمون انفسهم اتقوا الله ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان هو لما اتهمى لكن هو نايم واروح عذاب القبر ان في راجل بي... الملائكه بتشرشر بحاجه زي سكينه او مقص ما بين فمه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه بتشرح وشه بتقطع جسمه حتت فالرسول قال سبحان الله ما هذا ايه ده مين ده بيعملوا فيه كده ليه قالوا كان يكذب الكذبه فتبلغ الافاق كان بيطلع اشاعات تطلع اشاعات على واحد ولا على واحده امال اللي طلع اشاعات على بيت ربنا ربنا يعمل فيه ايه اتقوا الله انا بكلم كل واحد صحفي اتقوا الله الكلمه امانه الكلمة ممكن توقع الكلمتك بتاعت الصحافة ممكن تبقى فيها مع النبي في الجهنم وممكن تبقى مع ابو جهنم وابولاه في الجهنم والعزو بالله اتقوا الله استلقوناه بقال سيناتكم الناس خفت من العمرة والناس اترعبت من العمرة والحج بدأ الناس بتوع القراء يقول لك لأ احنا عايزين نتراجع تاني في كلامنا وبدأ الناس تخف من الحج ليه عشان اشعاد اشعاد يعني ممكن بكره لو طلع اشاعه كل المناقبات يطلعوا انقبض بكره لو طلع اشاعه كل الملتحين يحلقوا لحيتهم يبقى دي ايه يبقى احنا موهومين بقى يبقى احنا موهومين ان احنا على طريق محمد وعلى طريق الحبيب عليه الصلاه والسلام عايزين نفوق يا جماعه يا جماعه الفتاه اللي ماتت دهيت الله يرحمها في بلدها في 10 ماتوا في الفلندا الخراذير محدش يتكلم عنهم انما اللي جايبين السعوديه هم اللي يتكلموا عنها ليه عايزين يلبسوا الكعبه قضيه باي طريقه عايزين يلبسوا قبعات يعني انت قصدك تروح ما مكان هناك فيه انفلونزا خنادق لا لو فين في الوضه خنازير كلام ربنا وحكم ربنا ما حدش يروح انما ما فيش ما فيش يا جماعه ده الامم المتحده منظمه الصحه العالميه مصنفه السعوديه ضمن المنطقه الرمادي اللي ما فيش فيها اصلا الوباء اللي الوباء فيها لا يكاد يذكر على انه يثبت خطر عاد س باقي المناطق بتاعه العالم ما فيش فيها وباء بالعافيه لازم مسجد رسولنا يلبس قضاه بالعافيه لازم الكعبه تلبس تهنه بالعافيه ده ده اللي اتهموا البشر في اراضيهم شوف حصل لهم ايه امال اللي منعوا الناس هو من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها نفسوه من الكعبة تقرب زي الكفار اللي من احلام حياتهم ان الحجاب يرفع من رأس المرأة وتغطى به الكعبة وخلاص وعضية الكعبة انت ايه عايزين ايه بتحاربوا دين ربنا واسمنا مسلمين في البطاقة انا بادعو كل مسلم وكل مسلمة انا بخاطب كل واحد مشتق لبيت ربنا اوعي يضيعوا عليك الحرف ابو 100000 حرف اوعي يضيعوا عليك الركعه ابو 100000 ركعه والسجده ابو 100000 سجده اوعى يا جماعه اوعى تغبنوا في صفقه ممكن تبقى سر فلاحكم في دنيتكم واخرتكم اوعى يا جماعه المسارح هي شغاله زي ما هي والسينمات وال وحفلات مارينا كله شغال زي ما هو مفيش اي مشكله خالص كل ده يا كلاب في الحج والعمره المشكله كلها في الحج والعمره اللي بيمطوا من ال... من امريكا ومن المكسيك ومن العوده منهم هم الاصل انما اللي جاي من السعوديه ده هو ده المشكله وهو ده الخطر ازاي فرعوا قالكم يا ام محمد فاستخف قومه فاعطاه انهم كانوا قوم فاسقين الصحفيين والعلمانيين هيستخفونا هنبقى هم مستخفه هيتضحك علينا ازاي يا جماعه انا ده الاذكر سكتش كان في كان في الكليه كانوا يعملوه بعض الطلبه ان واحد عربي واقف فقام جاي واحد وراه غربي وواحد عربي يقوم الغربي يضربه على ظهره يقوم يبص كده يبص للغرب يخاف منه قام راح يتشكل مع العربي يقوم يبص يدي ظهره ثاني الغرب يضربه يقوم يبص يلاقي الغرب والعربي يقوم راح يتشكل مع العربي فالعربي عرف بقى قام رايح ماشي بعيد خالص قام الغرب ضربه فبيبص كده ما لاقيش غير الغرب هو اللي وراه قام طالع يجري يتشكل مع العربي برضه اللي هناك هو مفيش فايده هو الكعبه ايه الكعبه بتاعتك في لندن الخنزير يا جماعه فين فين الكلام ده ما احنا كنا ما شاء الله اكتر بالله مئات بفضل ومنه الله غير الوف مؤلفه هناك من كل الجنسيات وكنا ما شاء الله اكتر بالله في الحرم ما بين الحرمين للنهار ما شفناش اي حاجه ولا شفنا اي مشاكل ولا شفنا اي شيء حرام عليكم انا بنادي كل صحفي انه يختار ربنا وينصر العمره والحج من غير الا العمود بتاعه بنادي كل واحد صاحب برنامج صادق انه عايز يخدم امه محمد انه ينصر بيت كعبه ببيت الله الحرام عشان ربنا ينصركم عشان ربنا ينصركم احنا كلنا مستضعفين ومحتاجين نصره عشان ربنا ينصركم ينصروا بيت الله انما ان الاشاعات تطلع على بيت الله والناس تخاف من بيت ربنا والناس تخاف من الحج والعمره حرام حرام يا جماعة حرام والله العظيم يا عم الشيخ حكم العمر الوقت يا عم الشيخ لا يا جوز طب والسينمات يا عم الشيخ الفن الهدف يا جوز يا اخي ان شاء الله يا جوز والمفارح يا عم الشيخ من مات فيها يا ولدي فهو شهيد بإذن الله طب وحفلات مرينا يا عم الشيخ ان شاء الله يا اخي اسأل الله ان يحشرهم مع الصدقنا والنبينا واحسنا اولئك رفيقة هو ده بقدنا؟ هم دول اللي احنا عدنا من اسمع لهم اتقوا ربنا في اللي انتوا بتدهم ودانكم اتقوا ربنا انتوا اول حاجة تشهد عليكم قدام ربنا ودنكم حتى اذا ما جاءوها شاهد عليهم سمعوهم اول حاجة ودنك اديت ودنك لمين سمعت لمين بعد كده انت حر بقى احنا خاف من الحج والعمرة هتضيع مضاعفه الاعمال في اخطر موسم من مواسم العباده امره رمضان والحج عشان خايفين من وهم لو حقيقه خلاص والله العظيم يا جماعه من اول الناس اللي هتطلع قدام الناس وتقول لهم اوعوا تروحوا طاعا لله مهما كان الشوق في قلوبنا هيبقى احنا اللي لكن ال... مفيش هناك ده دا. كل ده وهم وكل ده اشاعه والفتان اللي قالوا عليها الله يرحمها ويغفر لها مريضه بامراض قاتله في القلب الله يغفر لها ويرحمها يعني ان شاء الله تكون ماتت مبطونه والمبطون شهيد عند ربنا اتت وهي جايه من عمره يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يتقبل منها ويقبلها في الصالحات ويحشرها مع النبي عليه الصلاه والسلام انما في الونز خزير بالعافيه وتهم لميت الله الحرام بالعافيه انتوا ربنا حج مع رسول الله حج مع رسول الله بيعي حته ذهب وحج مع رسول الله الحلقه اللي فاتت اللي انا قلت لكم فيها اوعوا تضيعوا فرصه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي معاه فلوس ثواب الحج ان شاء الله في موسم الحج اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واشهد الله اني بلغت واسال الله سبحانه وتعالى القبول والسداد يا رب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم بلغنا رمضان واعدنا فيه على طاعتك ليلا ونهارا اللهم اجعلنا فيه من الفائزين يا رب يا رب اجعلنا في شعبان ورمضان من المجتهدين يا رب اشرح صدورنا لطاعتك اللهم اعدنا على ابتغاء مرضاتك اللهم اللهم سدد الدعاء اليك في رمضان يا رب واجعل رمضان القادم فتحا على الامه فتحا على المجاهدين وفتحا على الدعاء وفتحا على الشباب في الهدايه يا رب وفتحا على الامه كلها في الهدايه والتوبه يا رب يا رب انقذ امه حبيبك يا رب اغث امه حبيبك يا رب اقسم ظهور كل من اراد بيتك الحرام بسوق يا رب اقسم ظهور كل من نوافق وكل من حارب دينك تحت سطر الإسلام يا رب فرجك يا رب نصرك اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم نصرك الذي وعدتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجذلكم الله خيرا